لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفصلون فلما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 وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنْ نَهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبَ يَا مُوسَى أَقُبِلْ وَلَا تَخْفِ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك من الرحب فذانك برهان من ربك فذانك برهان من ربك إلى فزعون وملئه إن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 وأخيها رونه وأصح مني لسانا فأرسله معي ردأي يصدقني فأرسله معي ردأي أن يصدقني إني أخاف أن يكذبوا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك ما سلطانًا فلا يصلون إليكما بآياتنا ثم ومن اتبعكم الغالب